عندما يغيب العدل تضيق الأرض أفضل أرض الله وأطهرها لم تعد تتسع للشباب المؤمن حاول صلى الله عليه وسلم تحويلها أرضا للتوحيد والعدل بوحي يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فأبا سدنة الظلام رفضوا الكتاب وعادوا القسط والميزان حولوا مكة نقاط تفتيش ورقابة على الكلمات والحركات مكة تتوجع والكعبة تئن تحت ثلاثمائة وستين صنما أما الإسلام فالإسلام للعالم أجمع لا لقريش فقط للأرض كلها لا لمكة وحدها نادى صلى الله عليه وسلم شبابه فأشار عليهم بركوب البحر فوراءه مساحات لم يلوثها أبو لهب وأبو جهل فقال والحزن يملأ قلبه إن بأرض الحبشة ملك لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه أبحرت أم سلمة فوصفت أجواء مغادرتها بقولها ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم فخرجنا أرسالا وبعد أن خرجوا دفعات ابتهج الطغاة والمتسلطون وهم يرون الموحدين يحملون أطفالهم ويودعون مكة الحبيبة تحرق محاجرهم الدموع وهم يتركون نبيهم وبيوتهم وإخوانهم للريح والسياطة فرح المتسلطون إلا واحدا كان يرقب المشهد يتأمله يقف ملجما بالحزن مثقلا بالندم ينظر إلى ضحاياه يتأمل ثيابهم الرثة وأجسادهم الناحلة التي أضناها العذاب ينظر في أعين أطفالهم البريئة فينتزع المشهد الحزين من عمر بن الخطاب بعض قسوته صامت عمر وواجم والندم يخاطبه يؤنبه ماذا فعلت يا ابن الخطاب وماذا جنت يداك ويحك إنهم أهلك وجيرانك وأصحابك ألا ترحم ألا يلين قلبك نساء ثكالا وشباب حيارا وأطفال غربتهم دون ذنب ورجال كرام أهنتهم وقهرتهم وها أنت تشردهم بعد أن الحياة بجوارك وهم الذين كانوا يكرمون الضيف ويواسون الضعيف إلى أين ألجأتهم يا ابن الخطاب إلى بحر يتقلب بهم؟ ام الى ارض لا يعرفون بها احدا ماذا سيكون مصيرهم انت لا تعرف وهم لا يعرفون هل خلق بلا قلب يا عمر تقدم وقل شيئا يخفف لوعتهم كان عمر ينظر إلى زوجة أخيه بالتبني عامر بن الخطاب وكأني بها لا تطيق وجوده في هذه اللحظات ولا النظر إليه فما بها من الحزن على نبيها وديارها وأهلها لا يطاق كأني بها تتشاغل عنه بابنها بترتيب متاعها بأي شيء ينسيها ذكرياتها المريرة مع ثم تركب بعيرها تريد مغادرة الأرض التي يتحكم بها تاركة المشهد يسافر في أضلعه كالخناجر لم يطق ابن الخطى بطوفان الحزن الذي يطوقه فتهادى ثقيلا نحو بعيرها ولما دنا منها خاطبها فغيرت قلبها كلماته